استركيني يا همومي وارحمي قلبي الحزين كافكي في دمعي رجيتك ودفني نار الشجوع استركيني يا همومي وارحمي قلبي الحزين كافكي في دمعي تيمى يا مسعده وانطوت عشرات سنين وغرقت ذكرى الليالي بيني ام وجل حنين تيمى يا مسعده وانطوت عشرات سنين سراتي توال ام طول ليلي في انين كم تباطت بيالي كم تساها بجفوني يا يومي و احامي الحزين كاب دمي رجيتك ورد فاني نغش جو يا زمان عاش السعاده يا زمان خضرا الغصور جادك يا شعري تنادي وين خل الروح وين يا زمان عاش السعاده الغصون كانت كاشات تنادي وين خيلهم طوي وين خيل الروح وين